إن الذين كفروا وقدوا عن شبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وقدوا عن شبيل الله قد ظلوا